لا يسمعون خسيسها لا يسمعون خسيسها وهم في اشتهت تأنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نطوي السماء كطي جل للكتب كما بدأنا أول خلق نريده وعدا علينا وعدا علينا إن 116. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 117. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 118. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 وَإِنَّ أَدْرِي لَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنَّ أَدْرِي لَعِلْمُ فِتْنَةٍ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبُّكُمْ بِالْحَقِّ ۚ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ